وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَايَةٍ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ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 وَأل الأحامِ بعدعُم أَول بِبععضم فيِي كِتابابِ اللهَّهِ مِن المُؤمنِنينَ وَمُهاجِرينَ إَِّا أَن تَفل إَِّا أَن تَفل إ أَلائِكُم مَوفَ كانَ ذِكَ ف الكتاب مَسْطُوراء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 وَلَوْدُ خلَ عَلَيهِم مِن أَقَطَارهاسَُّ سُئِرُ الْ الفِتْنَةَ ل آتَوهَا وَماَا تَلََّسُ بِهَا إِلَّا يَسير وَلَقدَد كَانوا وَعَهَد اللهَّه مِن قَبللُ لاَا يُوَُّون الأدِبارَارَ وَكَانَ أَحْد اللهَِّ مَسسول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 قُلِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِأَشْوَانِهِمْ هَلْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسمة لمن كان يرجو الله واليوم وَذَكَرَ وذكر الله كثيرا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 مِنَ المُؤمِنينَ رجَالُ صَدَقُوا مَا عََد اللهَّه عَلَيْهِ فَمِنهُم مَنْ قَضَا نَحبَت فَمِنْهُم مَن قَضَ نَحبَهُ وَمِنهُم مَي وَمَا بَدَّلُ تَبدلَ لَجزَ الله الصادِقِينَ بصِدقهِم وَيعَّبَ الْ المُنافِكينَ إِ شأَو يتوبَ عَلَهم إ الله كانَ غَفُورَ وَحيمَا وَرَدَّ الله الذيينَ كَثَروا بِغَيظِهِم لَم يَنَالوا خَيرَاء وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء هذه من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت من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 والالصَّابِرينَ والصَّابِاتِ والخاشعينَ والخاشِعَاتِ والمُتَصدَّقينَ والمُتَصدَّقاتِ والصائِمين والصائِمِينَ والصائماتِ والحافِظينَ فرُوجَهُم والحافظاتِ والذاكرين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 وَمَيْ يَعْصِ اللَّه وَرَرسُولهُ فَقَدقََّ بَللَ ضل مُبِن وَإِذ تَقولَُُّذ أَنْ عَمَ اللهَّهُ عليهلَيهِ وَأَن عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيكَ زَوْوجَكَ وَاتَّقِ اللهَّه وَتُخفِي في نَفِك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر اللَّهِ مفعولا ما كان على النَّبِيِّ من حرج فيما فرض الله له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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم, فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خالاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَابَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دون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 وَلَنِيبَتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا نبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانشروا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 لا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِمْ ابناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 ذَلِكَ أَدن أَ يُؤَفْن فَلَا يُؤذَين وَوكانَ اللهُ غَفورَ وَحيمَا لإَِّ يَتَه المُنَافقونَ والَّذينَ فيِي قُلوبِهِم مَ رَض وَمُرجفونَ في المدينينَةِ لَ نُغرِيَّكَ بِهِملَ نُغرِيَّكَ بِِم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 وَقَاوا رَبّنَا إِا أَقَعن سَادَتَناَا وَكُبَرَ أَناَا فَأَضَلّونَ السَّبِيلَ رَبنَا آتِهمْ ضَعفَنِ مِنَ الععَذاَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعنَن كَباء